فأما الذين في دينه في دينه في الله في دينه ما تشابه منه بالضلال في الفتن في وبدلال في دينه ما لا موكويدا